من في العدد ويش تتأكد للإستبار الوحيد وهذا يتحكد بشورة قطعية من الوضع فهي كانت تأكد علا أن يكون أجاه الله هذا المهم أن هذا الاشتهاد من كان عبدالك كان اجتهاد قطعا مخالفة لنصر الزاب ولنصر السنين لسادة آخر هما وهم من أشهر الأمثلة التي خطية عن مكالفات ابن عبدالك ابن هو جبعة رضى الله علية قارب لا أمل طويل يرى إباحة نجاح المتع. كذلك إذا نا إلى طويل يرى إباحة بقوم القمور الأهلين وكان يخفي بغازي الأمريش. خلف الإسلام المثالية في المجمل الأشلين صحة الشركة والخير. لا يوجد فيها ضبط الوصف على الوصف. وانكر عليني على ابن عباس ربنا الله تعالى عنهما اباحة الميت وقال انك مريء ثالث ثالث هذه الميت ان رسول الله, الله تعالى عليه وآله وسلم حرم نتعة الميتاء وحرم لطو منصور الاهلية عام قيبا اشهد ان هذين الامرين واضع عن من واضع عن حضر الامر عن فجمال القرآن عبدالله التحالي والجليل وأنكر علي ابن أبي طالب على ابن عباس إباحة الحمر وإباحة متعة النساء لأن ابن عباس لم يسميه لأن ابن عباس كان يبيه هذا وهذا. ثم قال أنكر علي عليه ذلك وذكر له أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم المتعة وحرم الحمر الأهلية ويوم خيبر كان تحريم الحمر الأهلية وأما تحريم المتع فإن كان عام تكتم كما تبت ذلك في الحديث. وهذه امثلة كثيرة فقط عند الاجتماعات قبل الوضع العمر في مخلصتي باستهابه وبجنبه وبدون تعمل وبدون فضل وحاجة له ان يقوم بمكانات كذلك مثال اخر وهذا المثال لو دلالة وثيقة وعلاقة قريبة جدا بما نحن فيها لو دلالة في تكتير تعالى ومن يحكم بمكانات الوضع قوليكه همش الكاثرون هو كذلك مثال مشهور على المعباس رضي الله تعالى عمين. هو أن ابن عباس رضي الله تعالى كان يرى أن قاتل النفس المتعمل لا توجد كان يرى أن قاتل النفس المتعمل لا توجد فهم أن هذا الأمر ليس فقط مفاعدة لدلالة الكتاب ولا لدلالة سنة لنما مفاعد كذلك الإسلامي، وهنا هو معروف ومتوافر عن عقيدة أهل السنة والجن، ولكن حد الاستاد الضوي قارف إن كان المقول، النقاط المتعمدة والثوبشة، متؤولة في ذلك عن الدب التأويل، المقارب لو قلنا القارف يفسر القرآن تعالى ومن من النحل من الله صلى الله عليه وسلم، تولى حولهم تعالى ومن من اللي يتعامله ثم يذهب وجنم فيها في في الآية لا شرق وشرق إلى الجنوب ومعه ومن الأراضي التي تقع على ملاها الصحيح ذلك الإمام البخاري وحديث المعبد لأن قاتل النفس اللي كان يتعامل له ثم من الإمام البخاري في التفسير هو صحيح صحيح من البداية من عبدنا نقرأ في الفارس طعنه في كعب التسدير. أرجع لفتح الجري المجمل الكامل. الحرب منيان سكة. عين على الأكراد نادت ورد عليه محررة. أخيرا سُمّى الجماعة في تلك المعركة. وهذه المسألة لا تجري إلا على أقوال الله عز وجل. وطبعا ثلاثة أشاد هذه. القول في قوله علَى إِنَّ اللَّهَ الْعَزِيزَ الْحَكيمَ وَيَقْصِرُ مَا ذلك ذَيْكَ بِمَنْشَأٍ. ثلاثة سُمّى كبلك في حديث عليه. حديث من؟ الرجل الذي قتل لأثمت ثم نخط المصير على إيطة اللحظة من إيطة العذاب إلى أسفل ما تعرفون من ذلك الحكومة ولذلك يقول هناك الشركاني في صيد السيد الجرار كينا نقلون عنه الصيد السميجي في الصفحة السميجي الأول في, في, في, في أجهد العلوم في الصفحة 404 الشركاني تدخل الصحازي بالآية لا تكون فيه فجة لا في مع السلاسين لذا قال صغير الصحابي الآية لا تقوم فيه خلج لا سيمع مع مشكلة وكان إذا كان مخلِّقاً بكتاب كما ثم أعرف إذا كان مخلِّقاً بتجنّب كذلك أُشِكُ الإسلام بالذمّ بتجنّب صراط في المجال الأول صحة من ألفين ثلاثة مئتين ومن قال من العلماء ومن قال من العلماء إن حول الصحابي خلج نقول جزء خارج لين من تشي هذي هذا بوم ووجه ودفالة باي وتوس من خلال سنا سنا من من ثلاثة وثمانين ومن قال من العلماء من قال من العلماء إن حول التحاب وجه إنما قاله ليس على أطلاق ليس حجة أطلاقا إنما حجة بشروط إنما حجة بشروط ها إنما قاله إذا لم يخالفوا غيره من الصحابة ولن هل يعرفوا مخالف من الصحابة ثانيا ولا أعرف مصن يخالف ماذا قال ولا أعرف مصن مخالف فما بالك ثم أبالغ إذا قالفه الكتاب ثم قالفه ثم ثم قالفه الإجماع المنافق ثم قال ثانيا واما من ثبت واما اذا غريث انه خالفه النص انه خالفه فليس بحجة بالاتفاق فليس بحجة ايش جبت جعلها من المسائل التي تفتق عليها العلم وهو ان قول الصحابي ليس بحجة ابدا اذا خالف انكتابه او خالف السلمة او خالف الاجماء وهذا من بعد قوله ولذلك نقول ان العلم انه اذا خلفه فى الصحابة في مسئلة او في ايه او في حديث هدية اذا كنتكدت اقول الاعمة من بعد الكلام ليس تتعلقة اولها الصحابة وليس تتعلق اولا الاصحابة فهم ما بين وما بين uncovered ما بين مستهد ف وما بين مستهد ف겉ai الكلام ليس فهم وإنما الكلام فى من جاء بعده. الكلام في من يترك جلال الانتكال الظهور يترك جلال الانتكال الظهورة يترك اجماعا من عقد العجزة الأوجه يتبع قول فحدي او قول او تبع الكلام في هذا وهذا الرجل كانت بمعنى فلاس الحديث على خطر معذيه في دينه إن لم تدركه رحمة البشر العلم يقولون انه في تلك الحالة يجب على الانسان ان يختار في دينه لمن يجب عليه أن يوجه بين ذكر الأقوال إما بلكن كان من دونه وإما استدعاء ملائكة الحبس المقصود بليله قول تعالى إن سناجتهم شيء ما رخ ما رخىون الله ورسوله وقول تعالى وما خلتهم فيه من شيء سحبوه إلى من إلى الله في منه في كتاب من المقرر يقول الإمام 90 والذي 60 درجه وضع علم انش في كتابي المساله ما بينك في الصفحة اصطفق كم في الشركه كل شيء تعلمه تحت قال الشيخ بمثال على اي كلام اقوال رسول الله اذا تطرقوا فيها من طرفي حوالين ماذا قال قال فقلت مصير منها ماذا قال قال ناقص ناقص ناقص لا لا لا لا لا لا قال مصير منها إلى مواقف اكتفاء أو السمنة أو الإجماع مثلاً إن الله ماذا قال في السفر الصحابة في مصير منها إلى اي شيء أنا رب الى ما الله بالرد مصير منها إلى مواقف اكتفاء أو أو الإجماع أنا بارك إذا كانت في المسألة إذا أصنّم بطريقة الدلالة في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع يعني عليّ المصادر الثلاثة المصادر التشريع قاد نوفر هنا إلى مواطق الكتابة أو السنة أو الإجماع كما قلت أو كان أخح في القياد يعني حتى القياد الصحيح مهد فيه أو الصحابة طيب فإذا كان القياد لأرض بطول الصحابة أما قلت لكم بالكتاب أليس أولا؟ ألا ألا ألا لكم بالسنة ألا شاء أولا؟ أما لكم بالإجماع والذي هو قطعي الدلالة المراضي منه فذلك ماذا كنا بمثوب الإمام ملك يبقى قرانه ابن عبد البر في السجد جانب العلم قبله من الجلد الثاني الفاصحة واحدة قال عن مالي أنه قال في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال مالي قال التالي على أي قول صباح التالي فهي هؤلاء التالي الثاني وعدنان على اسماء أو على منازل لهم ماذا؟ قال اشتلاك اتخاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مخصور ومصير ماذا قال؟ قال كلهم قال كلهم مخصورون ما؟ ووصل لبعضين بالخطر صلى الله عليه وسلم قال مخصور ماذا قال ما بذلك؟ ماذا تعجب عليك انت؟ فعليك بالاجتهاب ما المرد يشاهد هنا؟ آه الرجوع والرد الكتاب. ونشارك يعني الى اكتاز وان شاء في مخالف جميع الى نجمع مقصد ومقصد عليك بالإجتهاد نفس الكلام ما ترى الأمام المقاين في حديثهم قوة عن قصود أمام أحمد والله تعالى عنه قال في إعلان الموقعين في مجدد قوة القصة الواحد وثلاثين قال الأصل الثالث من قصود أمام أحمد قال الأصل الثالث من قصوده إذا سلق الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب المقاين ماذا قال؟ تخير ما كان أقرابها إلى الكتاب والسنة. كنا بالكم إذا لم تكن أقربا للديه وإنما هي جلالة قطعية. الكتاب والسنة والمترد والجمع حتى لا تنسى ذلك. وقد تفصل في هذه المسألة فصيلاً فصيلاً الإمام ابن عبد البر الأندلسي في كتاب الزمان عن قبلة المجلد الثاني من صفحة ثامنة وسبعين إلى صفحة ستين. أصلًا تقريبًا اثنين عشر صفحة حصلت في هذه المسألة منا ورابع. حلق الأقوال إلى الكتاب، كنا بإمكانك مختلف جماع يربط إلى جانب جماع، ألوان. لذلك فقط في سلية محاكاة الألوان في السابق. في كتاب، كتاب كود في, السابق. في هذا بالنسبة للسحابة. لكن أي الأمر بالنسبة للشمعين. الأمر أولى إذا كانت سحابة التي حملت الدين وحتمو مربط رجوع كتاب نفسه. او يجمع فكذلك الصحابة طال ابن في المجال الدكتور الأخير طال حافظ 30 و 30 طال ابن الحجاج الامان المشهور وغيره اقوال الساجعين التج... التج... في الفروع ليس اتفجد فكيف تكون شجحة التفسير لأسرخ الفروع في الاحكام الخطيئة ليس اتفجد فكيف تكون التفسير حجز فكيف الكبير الجهة ورد الشجاج والسنة ويجمع لانه طروف قاله ولانه ثم قال يعني أن لا تكون حجة على غيرين إلا خالفهم هذا صحيح اما إذا كانت اتفاق أما إذا كانت إجماع فمن حجة لماذا لأنه إجماع لا يمكن أنهم طبيعي طبيعيون ولا من لا إجماع والإجماع حجة بلا رجعة ثم قال ابن سينا وهذا صحيح اما اذا إجماع على شيء فلا يُستَكِلُونَ في الحجة فإن خالفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعده ليس حجة على بعضين البقاء ولا على من جاء بعضا كما نحن بمثلتين هاجم ثم قال فماذا نفعل في الثلاثين قال ويرجع في ذلك الى لغة القرآن او الى الصندة او غموم لغة العرب او اقوال الصحابة فذكروا ما اتربناه عن الوجه الاول دلالة ظاهر النصر ثم دلالة عرض في الشارع ثم دلالة سنوها العربية التي استيقظت بها الايام بعد ولا لا حج على بعضين البعض ولا على من بعدهم رجع في ذلك ولغة إسرائيان والسنة أو همون الواقع وهذا كناول لا يورف لهم المثال في أهل العلم في إسرائيان وفي الله وعلى هذا يجب العمل الواجب من الأطوال يجب العمل نجوبا على كل من أراد أن يستخدم من السن حكم في مسألة الماء يجب عليهم أن يختار بين تلك الأطوال المختلفة أرجعها كمان على أي شيء أنا على كتابي، والسنة والإنسان يجمع ويرجع إلى خالد سمية كل السيارات الفتيات صحة ثلاثة وثمانين واثنين وثلاثين خلاص أجمع العلماء لعل هذه المسائل الإجماع وهي وجوب الترجيح. وعند الجوال هم يأخذ الإنسان أي قول رآه أو أي قول ظن أنه صدق. خلاص أجمع العلماء على تحريم الحكم والفتياء بالهوى. او بقول او وجه من غير نظر في الترجيح التي يتعلمها الجنة الأخيرة او بقول قول ابن عبدال او قول قول او قول او قول او, قول. أو. أو وجه وجه الكلام او علاه من غير نظر في الترجيح يجب علي ان ينظر في الترجيح وما هي أقطع المرجحات الكتاب واسرمها ثم الكلام هذه المسألة تدهية يعني نحن نتركوا النور من البداية نحن حتى تدبت ماذا؟ لان مشكلة المشاكل تتعصرونها هي البدلية كذلك قال ابن الخراح في انتباد المسيح جماليو بالصوائد على صور حكمي أدب المشكلة في فضحة 105.2 قال واعلم ان انظر ماذا يقول ابن الخراح على هؤلاء المسيح يكتفون الحكم والخطيه على اقوال واثار من تأيض ما جاهدوا للقاد واعلم ان من يكتفون بأن يكون فيه كتياه او عملي موافقا لقول او وجه قول أو المعباد أو أو في المسألة ويعمل بما يشاء اي شيء عنا لو يقضي ويعمل بما يشاء من الاخوات او النجوء من غير نظر في الترجيح ولا تقيد به ما دخل عنه فقد جهلا او فقد جهلا وخرخ الاجماع يعني ايضا من المسائل فنمكنا قابل للتقدير كما قال ابن تيميه ده وكذلك الطلاب العلاء من تيميه رحمه الذي يقع في كتابه الجاحظ وبطرف الاجماع المباح كذلك قال ابن تيميه كلام طويله كثير امام في تفسير كتابه في ثم قال لا ما يقارن انشاء كمان تمام كلام فلا يجوز ماذا يعني فلا يجب العمل والإحساء في دين الله بقتشاف فيه ما دقل بقتشاف والتقير موافقة بالغرض, بالغرض. في القول الذي يوافق غرضه ما دقل في القول الذي يوافق غرضه وغرض أولئتك في بالكسارة المئة القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحاذيه الان يقول فيعمل به ويسئي ذهب ويحكم ذهب بل ويحكم على عدوه ويسيه بضبه ثم قال هذا من اطبق الفسوح واجبر الفضائر والله والله والله تم السألة من منذ القديمة منذ الصبر الاول وفيكها تقول يا اوه هسنعها بالخلص فهذه جد تحته بي اوصول هالسلمة والجماعة اذا انه يجب في تلك المسألة وإن قلنا وإن قلنا أن قول ابن عبدات من كفر جمع كفر هو تفسير من الآية وهو في الحاكم أن يشدأ وإن قلنا جدلاً كأنه لا يشدد له ولا لغيره من من هم على أي درجة وإنما يجب النظر للرد في اتفادي السنة وإجماع المناقب ثم تحرم السكية على الأقوال التي يضمن البعض التي لا تعيده وترافقه إلا بعد التغذيح الذي يعول عليه أصمم في التكامل السنوية والإنسان والحلام في تلك المسألة في أبواب ظلم التقليد كثيرة مشكلة أجهر من أن نستقف في ذلك المقاط ونحن تتكلمنا في تلك المسألة من قبل عند حديثنا عن لغطاية عن السنوة الجماعة في الطرق فحدثنا في نبحث خاص تحت عنوان التقليد والقاط لمن حضر معنى أدوه وتذكر فيها كلام كثيرا لأهل العلم. هذه مسألة من الطقوس التي يتورطوا السنة في وضعها من للحدث. ويأتي هنا أن نذكر أصلاً لمن لمن ابن عباس نفسه. ابن عباس نفسه ينهى فيه أشد الناس عن اتباع أقوال النجاس. بل ينهى فيه عن اتباع أقوال الصحابة. بل ينهى فيه ويحذر من اتباع اقواج الشيخين خير الامة بل خير الخلق بعد الانبياء ابو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهم وذلك له قصة هو ان بعض الصحابة قلنهم ابو بكر وعمر ابو بطر واثمان رضي الله تعالى عنهم كانوا ينهون عن التمسك من العمرة الى الحج، صحيح؟ وهذه سنة لبعث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيح. بل هي نص الآية القرآنية في قوله تعالى: فمن تمتع على الى إلى الحج، ورغم ذلك وجد من خالف في هذه المسألة. هاري، وفينا مثال آخر على مخالفات خاصة بمصحف الوحيد. هذا الوحيد. هذا نص الآية. كذلك الحديث. الثالث الذي احراج من بخاري عن امرأة ابو سبحانه وتعالى عنه قالت نزلك اية المتعة ومن تمت عبد العمرات في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل, أو لم ينزل القرآن محرمه ولم ينهى عنها حتى مات مناه ما عنها حتى مات ثم قال قال رجل برأيه ما شاء هذا قال عمران قال رجل برأييه ما شاء لا معنى هذا كلام معنى هذا كلام اننا لا نطلق الكتاب بس لنه الرأي رؤاه احد الرجال يقصد بهذا من؟ يقصد عمر بالقصاد رضي الله تعالى عنه قال المحيط الثقر يشفحين هذا الحديث من جلد الثامن فرحانها ستة سنوحة المراد بالرجل في طوره هنا قال رجل برأييه ما شاء هو عمر وماذا لان عمر كان ينهى عن بسعة التمسع لأمرة الحديد. في كهاد اجتهاد رعاة. وبتأوير رعاة. او, أو بظن رعاة. والمعام كانت اول ان هذه الرخصة لانهم كانوا في حال الصوت. المهم ان اجتهاد الصحابي خالف نصر قرآن وخالف نصر السنة. ماذا كان موقف ابن عباس؟ اجتمع مما ذكرون عن امام. احنا في المجلة الأول ففحة 329 وذكروا القطيب في كتاب أن قطيه في المجلة الأول ففحة 145 وأخرجوا إبن عبد الضر في كتاب جانجان العلم قبل في المجلة الثاني ففحة 239 وأخرجوا إبن في كتابه خجة الوزاع في ففحة قال إبن عباد لمن نأى عن الثمسع العمر في من العمر في الحجم قال يوه ان تنزل عليكم حجارة من السماء وضع يبوئيه فديس والحقاب لمن السحاب ان تنزل عليكم حجارة من السماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال عبدالبقر وما اروح هذا الاسم فقط عمان ابن عباس تسأل ابن عباس على الذين ونحن نقول كذلك الكتاب كله نقول لكم سبحان الله وقال رسول وقال الله صلى الله عليه وسلم وقال اجماع المنعقد من كفه اول فتقولوا هذا ان القوم يدينونح وراح محمد لا نهار على اتجاه وجم وند قول الزاء قول الزاج وجابره الترجيه يلزم التقليد والتشميع على المخلد والله لهم كلام في الحال من الوائد يعني صبخ رسينا وابنة كلام في المتبشد كلام في المتعركوناه في المضامر كلام في ذلك في كتاب مشروف إلا العصب المذهبية كتابوا نقيد في ذلك أو المذهبية المتعصبة من الضباع لا لهم نقيد ما أنكبر ولكن الماذا طبعية لماذا؟ لماذا لا تأخذون بثلك الاصول التي انتم تجمجلون بها في لماذا لا تأخذونها في هذه المسألة ونحن من هنا ندعو القوم الى ذلك الاصول التي يتمستكون هم بنا ويجعلونا حجما بينهم وبين مخارفين وندعوهم الى ان ينفقونا لان نقول الشيخ ابن سيمين سيستاذ من القوم اليشيد سيستاذ التوشيد تعليقا على اثر ابن عباد تهجم في المجالة الثاني قصة 257 بعد ان ذكر الشيخ محمد بن ابو الهد في مكنة في التوشيد ذكر اثر ابن عباد علق الشيخ في شرحي على هذا الاثر تعليقا طويبا نتيج اقول فاذا كان اتسمع فاذا كان قوله ابي بكر وعمر، عمر اذا عارض الانسان بقوليني ما ماما المثالة في اللي احنا فيه ماما يقول فاذا كان قول ابي بكر وعمر. إذا عارض الإنسان قوله ما قوله رسول صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه يوشك أن تنزل عليه إجارة من السماء. فما ذلك؟ بمن يعارض قوله صلى الله عليه وسلم؟ بمن هو دون أبي بكر؟ ما هذا المثل؟ فما ذلك؟ بمن يعارض كتاب والسنة والإجماع؟ يقول والفرق بين ذلك كما بين السمائي والظالم. كما بين السمائي. والفرق بين ذلك وبين ما نحن مكيف في هذا العصر ليس هناك لا نقول حتى لو نحن أمين هناك على التحقيق نجد ثم في قال فيكون هذا أقرب من الأقود الذي أرد الثالث والسلمة ثم الإجماع بأخوة الآن العلام هذا أقرب من الأقود بكلام إن عباد ولو ويعلّب تذلك الشيخ الأمامة صدرحنان ابن حتى في الثالث من تجيء فتش المجيد على أخرج معباد وقفها ثلاث مئة وثلاث وأربعين يقول وفي كلام ابن عباس هذه كذا مطية كذا مطية وفي كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يدل على ان من بلغه الجليل فلم يأخذ به مثلاً على ان من بلغه الجليل فلم يأخذ به قليلاً لإمامه قليلاً لعالي قليلاً لشيخه فإنَّه يجب ماذا قال يجب يجوب فإنَّه يجب أن عليه بالتغليب لمخالفة الناس ماذا قال الانترى عليه اولا ثم قال بالتغليب لان المسؤولة ثم قال امام احمد امام الدين ثم قال وعلى هذا يقرر نفس المعنى قال وعلى هذا فيجد الانترى في ثلاث بعيد يجد, يجد. ثم إنكار يجب وإنكار وعلى هذا يجب الإنكار على من طرح الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان يجب الإنكار يجب الإنكار برطين ذكرار الشيخ ثم قال ونصوح الأئمة على هذا ونصوح الأئمة متواثرة متواثرة متعابرة على أنه يجب الإنكار على كل من بلغه الدليل ولم يحب به تقييد الإمامي أو شيكي أو عين ثم قال بالأخير وذلك مجمع عليه الإعلان المثالي الذي هي هذا الانصار والتقدير على من قرأ بعد أن لهو سمع خير وما أحسن أن نذكر هنا في ذلك المقام كذلك أثر الدنيا الإمام المهندس بن ناصر بن جشة الإمام أحمد بن محمد هو أثر صلنا قرضناه وذكرناه لك، ويقوله عبد الله تعالى في قولي فعالى فليحظر الذين يصارفون امره ان يصيبهم شكرة او يصيبهم عظيمين الاول بلغهم فحة او فنقول عجبت مقومي بلغهم صحة الاسناس او صحة الحديث او مقومي فكيان وذكرت فكيان على سبيل المثال مقومي فكيان ثم قال قال تعالى ان الذين يغادرون طريقنا عن امرنا سفيهون ضالون او مفسدون عذاب عظيم فذكر امام الفتنه الفتنه الشد غاء له اذا رد بعد امري ان يبعث من قلبي الضيئ سيهلك يا من اي ينتقل من بيت الى بيت من اوامره صلى الله عليه وسلم من اوامره السريعة فما بالكم اذا كان الامر من الامور التي معقض عليها الاجباء يقول الشيخ عبدالرحمن ابن حسن طريقا على هذا الامر في كتاب الفاتح المجيد في الصفحة 35 قال انه ما هو انه الرد انه رد بعض امره ان يحضر هنا عن امره قال انه اي رد انتقاب السن ما تبينه إنهم أنه يقول إلى زيد القلوب يا بالله يقول قولي لا يخي. إلى زيد والله يضع المشهد فضاح والله الذي لا إله إلا هو الله الذي مصمت على من سدّت معه وان بحوله وقوته من الذين إذا عرف الحقة المستكبر وان يدعنا الذين سمعوا قول التسبيح يقول أنه يقول إلى زيد القلوب الذي يقول ذي المرء كافرا حلو. ثم قال فمن شكل حدث في آخر قال وقد عمت البلوى بهذا المنكر. حلو. في آخر سمع لكم قال وقد عمت البلوى بهذا المنكر. خصوصا من خص من خصوصا من من ينتسب إلى العلم. خصوصا من من ينتسب إلى العلم. نقضوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة. وطبع عن متابعة الرسول صلى الله تعالى عليه الآله وسلم وتعظون أمنه ودعه قال أخشكا من؟ قال أولا معمّة البلوة انتشرت عمّة وطمّت ثم قال تسوكا للذين المتركبون بالإلم لكبهاتين وشهوتين الذي جعلوها قطاع طريقه والله أمام الناس وبين دينين الحق الذي اطباه الله له يقول الإمام الملك الأثر المعروف من تقرأ ما منا في جرس الجبز جمعا للمقبل لا من إلَّا راضٌ ومرضون على إلَّا هذا القلب وضع على القارئ ويحكي كيف الإنسان تميل استطاع الأمة على هذا المعنى في مجمع تواتر المجلد الحاج عشر صفحة مئتين وثمانية قال رحمه الله وقد استطاع مذا كان استطاع وقال استطاع الأمة لأمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القاعدة حاسمة المذاق، راسية المثل، ويصبح الكلام بعدها حول قضية كفر دون قلب كلام مغفل وراء ولا معنى له، ويصبح الاحتجاج على شعية. الأنظر المشرعة المستدلة في هذا العصر كلام لا معنى له لدون ذلك قرطه بالكتاب وهذه القوائد في اي مجال كبير او في اي مجال كان وفورا وهذا الاثر عن النابس في اي مسؤلاء تحذف عمله وهذا الاثر عن النابس في اي مسؤلاء التقنيات ام في الاعتقديات مصنر في الاحكام العملية الأمور السقيفة. ثم باركم كل ما بدر ليس في الأحكام <تصفيق> كل ماذا قل؟ ليس في الأحكام كل وفي سفاه وفي سفاه الله والسمائة الا ما جاء. هم تلاقعونا؟ الا ما جاء من في سفاه الله او صح رسول الله صلى الله عليه وسلم او أجمع عليه الأمة او أجمع عليه الأمة. ثم قال وما جاء في أخبار الأحاد في ذلك قول أو مخله يسلم له ولا يناظر فيه. فهل بعد ذايات الكتاب مناظرة ومناقشة؟ هل بعد دلالة السنة مناظرة ومناقشة؟ هل بعد دلالة الإجماع المنعقد مناظرة ومناقشة؟ هل دون ذلك كما قال فنقول عن إخوانيه؟ من الثلاثين يتبنون هذه الاخرى ولذلك ندعوهم الى التمثل بما هم به يتمثلون وبما هم حوله يتبنون فراحة نساء والله ما ندعوكم الا الى كتابه الا الى سنة ظاهرة و الا الى اجماعات الى اجماعات المعاقدة نقلاء من, من تأخذون انتم عنه ومن تجعلونه انتم فاما يثق في علمين ففي دينه. وننقل لكم فتعة موضوع. جاءت في مقدمة في كتاب فترة صلى الله عليه كاتب المقولة الى كلامي النجو كتبه يقول. المقدمة في فتحة التانية والأفريقية بكل ثم إني حين, حين وضعت هذا المنهج بنفسه يقول الخلاب عن نجريه في نقطة كتابة والكتاب رائع والمقدمة رائع إن كانت فيكتاب ضغط هل تكون ثم إني حين وضعت هذا المنهج بنفسه أي اشتباع الشلاب والسلة وما عن ثلاثة أمه وهو التمسك بالسلة الصحيحة كنت على علم انه سوف ما يرضي ذلك كل الضواهر والمذاهب بل سوف يواجه بعضهم او كثير منهم امثله بل سوف يوجه بعضهم او كثير منهم امثله طعن واقلام اللون اليي فخص ثم فاش ولا بأس من ولا بأس بين الحق يعلو ولا يولا ألا وجدنا كلام حبيبنا من حقه وحبه من لغته هو لا ذكر الذم فإني أعلم أن إن يعلم الأغبى أن إرضاء الناس هو يرضي الله فالمغرض الموضوع المشاريهات لا قبله وأن من أرضى الناس فقد أطاع الله, الله إلى الناس كما قال رسول الله, الله كلام وعبد عليه بالمناج ويشتد عليه الحيض ولكن مطالب الشيخ المطالب ونحاكمه الى كلك المطالب لانه يجب عليه ان يتبع هذا المنهج الذي فضاه هو, هو من تقديم الكتاب والسنة والاجماع الملعقد على كل قول اي كان صاحب كذلك تذكره بقوله هنا ان ارضاء الناس راية لا اجرة ولا مات وان المؤمن المسلم يحرج على ان يوضي الله عليه ولا يؤمن ابدا في ارجاع الناس مهما كان فنحن مطالب من الشيخ والدراعي ان يتحاكموا الى كتاب و ثم يتحاكموا الى ما يكتبون الى ما حولهم بلد الله تقول التحصاري يكون من يجد ان يكتبون على يقول فجر الكتاب الله برع عن والشرع سيفك وذب الميزان مركه يقول فجر الكتاب الله برع عن والشرع سيفك وذب الميزان والسمره البيضاء دون جنة يركب جواد العزم في الجولان واصبح بصبرك تحت امنيه الجد والصبر اوثق ريده الامكان مطعن دمك الحق كل معارضي بالله ضر فارس الطعام واحمل نسيف الصد واحمل نسيف الكفي حملك مفرط متجبر لله بين جبان واحضر بشوفك بقرة خصك اليوم كالثعلب بالدليل في المبالغان فوحقت حكمتك التي اتتني حتى حدقت بالمريء بالغالي لين ثبت لي ان رضات معولته حتى تقومي أن دعا إيماني فلأن ترن الحق حتى أن ينمي على ساداتي وذكعاني بأدلة القرآن قفت متحرك وديئي ذنجل كل من أفضل على كون الصور كل ما عن الغاري من كل ما قُوله من سورة العذارى والبقرة والزمر والغيب والبقرة والزمر والبقرة والزمر والبقرة والزمر والبقرة والزمر والبقرة والزمر وكيف يتمنعنا نقطة أكيدة وكذلك نمع كيف جيدة هذا في موضوع الخاتمية وليس في الوضوع الخاتمية فقط ومنهج المفتد وقواعد من قطة أكتير وكان حقه هذه المسألة أن نقص فيها من قصة لديها في فتة الزهر فما تقريباً تأخذ معنا على ما نتبع معنا ومتأخذ معنا من المطارس 14 مخبر في شهر تقريباً جميعاً علينا ونحاول أن نجمع لأنه يوم الثالثة الكثير في الخضرات الكثير من الثالثة لما كنا كما في الحصول الثالثة ومعشتها بسل المخضر لما شدها ربطية ومعوج لها كثير من المسلمين الأجلين كثيرة المخضر وذوي الثالثة إن شاء الله نعود من الثالثة عند حديثنا بحث بحث بحث وعطور وعضة كثيرة وعضة الله التي الله في هي الشراق خلية اعتقاد لتنكيير اي انهم حصروا الكثرة في اعتباد القلب فليس هناك كاثور الا من باحر و اظهرت و افطح عن معتقبه بكل شريعة و وليس هناك كاثور الا من عرفنا و عن قلب وعن غيث قال ربي وأئلة النّو فسكت في صدره الكتب هذا هو فقط الذي رأى عند هذا الجائف وكما قال الشّنيد في مواضع كثيرة نعرف ربي على مسرة قوي جلاء براس كان يقول مقولاً في حفظ المغولها في هذا المقام قالوا وتكيّن هذا المزهج كافي في الضباب كيف سنقول لك؟ نقول لها رباء الضباب نقول في سقن عليه الضباب جدا لهم شلام يرفع الأحكام الشرعية عنهم اليمنون تماما يرفع الأحكام الشرعية لكلية عن دنيا الناس في هذا الباب الذي هو وصله الدين في هذا الزباب ولذلك نقول ان هذا الشرق الاشتراكي بالعبقاد لكفرها هو شكان الماطلين او الاشتراكي بالعبقاد كل من طارت دائما للقوضة لكفر ثبث بالنصف الصحيح والكفاري او بثبث للاجماع من قوضة هذا الشرق شرق الضاطر لا انزل وذبا نقول ان هذا الشرط لم يعرف لا بأثر صحيح او ذلك؟ لم يعرف عن احد من الاين الفابتين بل لم يعرف عن احد مثل من الله الا عن مثل كثير من رؤون الناس من غلاس الهدية لمن كفرهم فكر بدايات هذا القول يوسف جنب من الصديق وقال ان يذكر والله يا راس هذا هو الجدي بين مذهبه الايمان وبين المذهبي وكري واستعف ان يسحر اولا باعتقاضي حتى ينفسره بعد ذلك وليسفاد عليه فيكفي كبه ومعرّح للقوض لانهم يأخذون لسلسلة لقف اعراض في هذا الجهن وبدأ نقول تعريف الكفر. تعريف الكفر. ذلك الاشراء الطريب في كل جسد الارض. مرة معنا ان الحاكمين في قطل في من في الفرشيب من قطل الديناء. وان الاعراب عن قطل الله تحكيني الاراء والامراء مناقبة واضحة بمعنى الدين والنجوم الشباب الدين والتوحيد <تصفيق> الجمهورية للفرشيب بنتو شيء ثم من أقضاه واضحة إنما، ثم فإنه إن الإجماع على كسر من هذا حال ومن هاره سفك، أي أن الأعراض عن كل الناس، وتحسين الآراء والأخبار كأنه مفسد، كأنه مفسد، ودلال اختلاف، ثم دلالة إجماع، إجماع. تسمى هو الكفر عند أهل السنة في نقول تعريف الكفر هو من الناحية الروحية هو السكر و الطغيان والسكر والطغيان. وكذلك تسمى الخناصو كفر لغة الخناصو لأنهم يرثونه والغصون كذلك تسمى الميلو كفر لأنه ويغطي الدنيا الزلالية ذكر ذلك صاحب الثاني العرب الجانب الخامس ففحانيات اوضاع بعض كما ذلك الصاحب المصباح المنيض ففحة ستنة ستنة ستنة هذا من ناحية المغوية وهناك علاقة بين المعنى المغوية بين المعنى كما ان الكبرى ضدت من الخفز أخذ المعنى صره فالكفر هو الذي يكفر الايمان بالغيب الله اكبر والصلاح على شكل اسماء يس يذكري في قال من اول كلمه من أول نقطة معنا وهي تعريف الكفر يظهر تماما مدى خساد مذهب القول. قلت الكفر عدم الإيمان بالكتاب الكريم حتى هنا ليس هناك إلا عدم إيمان بالكتاب الكريم ثم أشرح عدم الإيمان فيه. قال سواء اعتقد نقيده وتكلم في سواء اعتقد نقيده وتكلم في سواءً, سواء يحدى بالقلب أنكر بالقلب ولسانه. لغير تلك الصور التي يرنل حولها مجهات العرض سواء ما يتقدم مصيده وتكلم به او لم يعتقد شيئا ولم يتكلم به ماذا قاد؟ الصورة الثانية او لم يعتقد شيئا ولم يتكلم فالصورة الاولى ليس شيئا خلاف ان يتقر باعتقاده ان يشهد ان يستحنه ومجهد وكرا لغير تلك الصور من سفاد ومتقد الصورة الثانية الاعتقاد الاعتقاء بالقلبي لم ينخرج ولكن الذي انقرم هو الساد الراهن قال بيثانية او لم يعتقد شيئا، فلم ينكر ولم يجحد ولم يستخدم ولم يتكلم كذلك لم يتكلم واللهما على قدر كبير من الاهنين لم يعتقد بقلبي ولم يفكر بقلبي حتى لم يفكر بيثاني ولم يتكلم انما كفر بأي شيء لم يتكلم قال الذي دل على في الكتاب والسنة ما ذكره لكن هناك استثناء هناك فمن اول نقطة في تعريف الكفر ذهب تماما فادنى عليه القول من مذهب المعتزله فذلك يقول الصفتي في كتاباته في الثاني الثالث صفحه 686 يقول التكفير حكم شرعي التكفير حكم شرعي سببه فادعوا زح الربوبيه أبو بليه أو الوحدانية أو لم جهد أبو أو الوحدانية أو المسالة جهد رومية أو, أو كيف يكون جهد رومية بإنشاء من الله الخالق واضح لذاتك كيف يكون جهد وحدانية بالقول قال لما لهذا اليوم لهم عدّ أو ذب فريق مع الله سبحانه كيف يكون الكفر في المسالة بالإعراض عن تلك الرسالة عملا وعلياً تلقصه بالرسالة بإثقاط الأمر والنفس بإثقاط تلك الأحكام التكتبية التي أمزلها الله لعباده بشيال مخلوقاً ثم قال جهد ربورية أو الوهدنية أو الرسالة أو قول أو شاعد هذا قال؟ أو قول أو شاعد ذكر أولاً الجهد ثم ذكر بعد ذلك الرسالة ثم قصر وأكد ووضح فقال او قول او فعل فالأخوال والأفعال هي ايضا لمناطات التكتير باستئمة الامراض قال او قول او شارع حكم الشارع بأنه كفر وان لم يكن جهداء عبارة ما الظهور ما قال قول او شارع حكم الشارع بأنه كفر وان لم يكن جهداء وان اطرى وان اعطارك بل وان وصل في تصديقه الى درجة فاليقين ويحضر بها فالتخلصها من قدقين بل وان كانت من ناحية القدقين فلنجرد في اعلى عدنين الى انه من ناحية الفعل او القوض الظاهب قد لقع القدقين فكفر في الجناة نقول الكلام رهي العلم في فترة المثالة ويكون في حكيم جدا في الا ان هذا الكلام في تعريشين بالكفر مدمين على ما قررناه عند حديثنا في مفحة حقيقة الايمان باهم سنة الجمال لماذا قالوا ان الكفر يوجد سواء معه الاعتقاد او تعريفه الاعتقاد ولماذا قالوا ان الكفر يحمل القول والشعب بالتواصل اللي تقصر قالوا ذلك الكلام بناء على ما هو متأصل عندهم ان الامان ماذا هو ان الامان قوم وعمل لا ينفكان ولا يتصور ان ينفكيان فهذا الكلام في تعريف القصر مبني على اصل ايمان عند اهل السنة والدمان وانه حقيقة مركبة من احتفاج ومن افراج القول ومن عمل حقيقة مركبة لا بد ان توجد للتنعي. فكما ان الاعتقاد ايمان من سبيل اسمه. فكما ان الاعتقاد والقوم ايمان والعمل ايمان كذلك بالنقيد الاعتقاد قد يكون كفر والقوم قد يكون كفر. والفعل قد يكون كفر. فشعد الامان مقادلها شعد من كفر. يقول ابو صورة العزيز محمد. العبد الوقيت في كتاب نواقب الإيمان في الصفحة 39 يقول إذا كان الإيمان وانتظر تنس عليك تربما لا تبدو الإمام أبسك إذا كان الإيمان قولا وعملا فكذا الكفر يكون قولا وعملا إذا كان الإيمان قولا وعملا فكذا الكفر يكون قولا والأسف هذه الأمور البدهية عندهم السنة الجماعة وعندما يبدأ الى مذهب الثلاث فالخلاف الذي دار بين اهل السنة الجماعة وبين المجيء وبين المرجعات كان حول حقيقة الامان وكذلك كان حول حقيقة الكفر فكان ان المرجعات اخطأوا وظلوا في تصورهم لحقيقة الامان فحصروا الامان في التصديق فقط فذلك اخطأوا وضلوا في تصورهم لحقيقة القفر فحصر في التجديد فقط وهذا مسألة او نتيجة منطقية بناء على المقدمة التي وضعوها فالقوم عندهم الايمان والتصديق. فلا فماذا يتفور ان يكون القفر عندهم التجديد مسألة بل هي ان اهل السنة والجماعة على شباك ذلك اهل السنة والجماعة الايمان عندهم الاعتصاد وقول وعمل وكذلك يمدني على ذلك نتيجة منطقية ان الكفر عندهم ايضا اعتقاد وقول وعمل ان قليا هي انسان او مدعي مهما كان ويدعم ان الايمان او ان الكفر عندها للسنة الجماعة محصور في للتجديد فقط فاننا يستني للسنة المنزل للسنة المرجع رغم انه في نفس المقام يدعي ان الايمان سيتطادل وقول وعمل فهذه دعوة في تناقضة أنت تدعي وتزعم أنك تتبنى منهب أهل السنة الجماعة في الإمان لأنه هو تقاضر وقالر معملك في الحديث عن نقيد الإمان والذي هو الخفر وتقرر بكتاباتك وبلسارك وفي خسة المذين أن العبد لا يقفر إلا قلبا وقالبا إلا قلبا وقالبا وهذا بعينه نفس مذهب جانب ابن فردون ليس مذهب المرجاء وإنما هو مذهب غلاف المرجاء ليس مذهب المرجاع انه هو مذهب بجداد المرجاع مذهب الجهنية بجداد الامام <تصفيق> يقول شكرا اسلام ابن ثانية وابن الله يعني اوضح هذه المسألة دون الى مزيد عليه في أكثر من من كتبه يقول سبحان الله في كتاب من هذه السنة النبوية الرب على الشيعة القضلية المجالة الثالث فاضحة من اشياء يقول ولا ريبة ان الكفر يتعلق بالرسالة ماذا قال؟ يتعلق شيء؟ ما صورة الكفر الذي يتعلق بالرسالة؟ ماذا هي؟ الصفاة الامر والنهي التولي والاعراض عن الصفاعة المرسالة ما حدثة بالرسالة الامر الناهي الاخي امي الكاتي هذه حدثت بالرسالة صحيح؟ حقيقة الوضعية الاخرار بان الله الخالق الرزق المدبر الصانح الى غيره حقيقة الوحدنية الاخرار بان الله وحده لا شريك له. حقيقة المثال هو ايش الطاعة والاستجاع والاحكام التي اندره الله فقال فأول مقال بسامية قال هنا ولا ريب ان الكفر متعلق بالرسالة ثم قال ربدا على هلاء الذين حقوا الكفر في التجذيب قال فتجذيب الرسول كفر ليس كثلا وبغضه وسبه وعداوته مع العلم بسبه في الباطل كفر ماذا قال؟ بغضه وسبه وعداوته مع العلم بسبه في الباطل كفر لان هذا الكفر كفر عند من؟ يعني احنا فقط اما على قول مجيء فليس كفر ابدا لماذا؟ لأن المسلمة دقال مع علمي بسفره في المصر. هو مقرن لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعفقد النبي الحق وإذا انه خاتل والمسلين ومصدق لما أوحي إليه إلا أنه أدى واستكبر وأعرب عن طاعته والكذاعه فهذا عند المجاه وعند أفراس المجاه للمعاصرين ليس بكفر لأنه هو كفر عند من؟ لماذا؟ لأن من هذا حاله ومن هذه فتته لم مكذب وإنما صدق بل ربما يكون في أعلى برجات الفصدية لم يفيد ثم قال مع العلم بكذكه في الباطن كفر عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان وألمة العلم إلا الزهر ومن وافق إلا من الزهر ومن وافق الصالحين والأشعري وغيرهم ويقل في غيرهم من بل اصراح المرجال الذين يقولون بنفس المقولات في يومنا هذا ويقول كذلك في كتابي المسيط در التعرض العقل والنقص في المجلد اول ففحة 242 يقول انما الكفر انما الكفر يكون بتجديد الرسول صلى الله تعالى عليه اهل يكلم فيما اخبر بك فيما اخبر بك فقط تجديد؟ لا ثم ذكر مناطا ثانية، فاد أو عن, عن المتابعة مع العلم بفطره. ماذا قال؟ الانتفاع المتابعة مع العلم بفطره هو مصدق به مصدق له الا أنه لم يستجب. أربعة عن السباعي، أربعة عن تطبيق طري، أربعة عن إنسان لأنبه ونهي. رغم أن التطبيق الباطني متوافق. فاد او الانتلاع مع المتابعة مع العلم الاسسي مثل, مثل كفر فرعون واليهود ونفر فنحن تتصنع في هذه المسألة الخاصة ورأينا كيف ان كفر اهل الشك ليس ابدا من باب التجديد وعدم التضيح لما جاء به النبي محمد صلوبة الثالث انه هو من باب الاعاغاد والاستشدار عن اكتباهي صلوبة تعالى عليه وسلم وقال كذلك المساميع المجلد سبعة وعشرين، المجموعة تسعة وثلاثة، المجموعة ثلاثة وخمسة، الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله. هذا الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله. سواء كان معه تجديد أو لم يكن معه تجديد. برا سواء كان هذا الرجل مصدق أو كان مصاب. سواء كان معه تجديد أو لم يكن معه ما هي السؤال الأخرى التي؟ تراضح التجزيز بكوينها كفرا طالب بالشكل وريض او اعراض عن هذا كله الاعراض عن مجابي المبيه المبتعان وهذه هي الكفة الكفرة, الكفرة وليه الحكام المعطين. او اعراض عن هذا كله حسدا او كبرا او اتباعا بعد لبعض الاهواء الصارفة عن اتباعك والذي همنا هو البعض الحكيم اكد او أو او رأى صارفة خيالات اوحى ده وزاى صارفين انت والجنة رغبة من الولايات الوصول والنصارفة او لبعض الاهواء الصارفة عن اتباع المسارفة كلام هل الهوى من مراني الكثير ام من الضوائق على كفر بل من اعظن التي اوجد بشئان كثيرة من بن اذب الكفر والردة هو الاخوار الصرر الاخراء الصرر ومن نظر عرف يقول كذلك تأثيرا لهذا المعنى. وكلامه الله في هذا المجلد ثابع المجلد السبع صفحة مأسير واسمه فلما كان الكفر هذه الابد المسولة مجملة فلما كان الكفر المقادر من الان ليس هو تجزيل فقط الكفر فقط ليس هو التجذيب فقط علم ان الايمان ليس هو التجذيب فقط بل, بل اذا كان القصر يكون تجذيبا. ثم ويكون مخالقة ومعاداة وامتناعا بلا تجذيب. ماذا قل؟ ايضا حول ان تفضلوها. القصر يكون مخالقة ومعاندة ومعاداة بلا تجذيب. والتجذيب والاعتقاد اعتقاد الفنغغ قد اليقين قلبي متراكم وانما الذي تخيله الابتداع الظاهري فحل محله المخالفه والمعادة والانقلاب ومن هنا كثر لم شتت فان هذا هو خالق الكفر اني اذن ثم